الأول طبعاً في مجموعة من الأشياء يجب تكون واضحة للجميع. م. في عندنا مجموعة كبيرة من المشاكل ولكن في أولويات المشاكل هذه. صح. واحد هو كيفية إعادة تشغيل الجامعة بعد م. الدمار اللي صار. ففي م. مجموعة كبيرة من الأضرار الموجودة. م. في تدمير ممنهج. في بعض السرقات خصوصاً لما تم عملية التحرير الكتائب من نصحبت. فكان في عملية تدمير. نقدر نقوله الحمد لله الحمد لله وبنقول لك بكل يعني بكل صراحة يعني المجموعة اللي هاجمت هي مجموعة من الطلبة يعني م. كنا مشرفين عليهم صح لكن هم عبارة عن طلبة وفي الجامعة طلب الجامعة يعني عملية تهريب جامعة تمت من الداخل بالطلبة نفسهم الطلبة هذوما كانوا منظمين خلال فترة من شهر ثلاثة عن طريق طبعا تنظيم طبعا نحكي عليه التنظيم السري م. وكانت الأساس في الموضوع كله هو عملية للقيام بعصيان مدني فكان واحدة من الوظائف متعنا هو التشجيع على عدم الذهاب إلى الجامعة كويس. وعدم الاشتراك في الامتحانات لأن النظام كان يحاول يعني بكل الطرق إشعار الناس بأن الوضع هو طبيعي وأن الناس صح. عادية وأن هذوم عبارة عصابة وشردم وجردان ومحلوسين ومخدرات إلى أخرى إلى أخرى يعني صح. فطبعا هذه المجموعة في من الناس مساكين يعني للأسف نتيجة للضغوط اضطروا يمشوا. ما نبيش نعمة بالله. ما ننتأسف ونعتذر لأي إنسان لو يعتقد أن يعني نتهم أي إنسان. ولكن كل واحد معنده ظروفة. ظروفه في صح. ناس اللي قدرت وفي ناس اللي ما قدرتش لأسبابها الخاصة. م. فكل حالة وحالتها. م. طبعا المجموعة اللي هي قامت بالعصيان. م. جزء منها قعد ويشتغل عمل سري أو المهم أعمال لصالح التورة. ولكن في جزء كثير منهم انتقل للسلاح وذهب للجبهات. وشارك في القتال امم كويس هذه المجموعات مم. كلها مم. طبعا بعد ان شاء الله التحرير بالكامل الناس هذه طبعا حترجع اكيد في هنا مشاكل مم. كثيره في الناس دائما تتكلم على امتى تبدأ الدراسة صح بس هي الموضوع مش الدراسة في حد ذاتها ولا فاهم موضوع الدراسة لكن هي كيفية اعاده انسان او انسانه كانت بوالد سبعة اشهر تحت ضغط سواب كهرباء سواب الممية سواب الإرهاب اليومي سواب بجميع الأشكال بغض النظر على المجموعة اللي مشدت وقاتلت يعني من غير المنطقة ومن غير العقل إن إنسان كان يحارب 14 ونصف فجأة من صوت طلقات الرصاص يجي نفسه موجود في قاعة محاضرات ويبي يتلقى محاضرة جديدة أعتقد هذا غضاء كامل يعني صح صح مزبوط. يبقى فيه لابد مشروع اللي هو عملية مقلع. التأهيل للناس هذه بحيث ان يرجع إلى الوضع الطبيعي لأن هذا موجود في وضع غير طبيعي صح مزبوط كلامك هو هذا م. هذا م. معلش هو يسمى موضوع معقد شوية ولكن هو اللي هو post لا هو هذا هو هذا الطبيعي يا دكتور لو قلت أنت كلام غير هذا استحالة ما, ما ينفعش ما لازم منه عملية التهيئة هذه لنا ظروف صعبة جدا نفسية مروا بها طلبتنا بالضبط يعني سي كتاب المدرسة واللي روح في جبهة شاد بندقية بالضبط بالضبط يعني فهدية طبعا شن حيصير؟ مم. حيصير طبعا في طبعا مجموعة من الناس الشرفاء اللي متخصصين في هالمجهد نديروا في برامج بحيث ان احنا نجهزهم. وهذا طبعا موضوع أكثر من الطاقة اللي هي موجودة عندنا ولكن هذه تحتاج مساعدة الدولة وفي منظمات دولية متخصصة في هذا المجال يعني في تجربة البوسنا في تجربة ايرلندا الشمالية في تجربة المناطق اللي عانت الحروب هذه فعملية إعادة التأهيل هذه بحيث أن الإنسان يرجع للوضع الطبيعي لأن الوضع اللي كان موجود هو وضع غير طبيعي هذا يحتاج إلى كورسات إلى جلسات إلى مجموعة من السيمينار صحيح. هذا كله حيكون في صالح الطلبة بحيث أنهم يرجوا إلى الأماكن امتحهم في وضع طبيعي م. بعد المرحلة هذه، هتكون مرحلة اللي هي أعطاء الكورسات اللي هي Courses, الكورسات المكتفة م. وعضاء بالاجتماعات اللي درناها وباللجان اللي شكلناها تجهيز البرامج اللي هي بحيث أن الإنسان اللي كان متغيب يقدر يعود الفترة بدون ما ياثر في مستقبل الدراسة. يعني هذه النقطة لا يمكن لأي إنسان يشارك في التوراة. نكون أنا جزء من أي عملية اخرى من ناحية الدراسيه مستحيل هذا. <تصفيق> بس بدقيقة دكتور بس اعطاء الكورسات اللي هو تقصد به انت المنهج الدراسي يعني بس بندعنا هي الكورسات المنهج الكرسات. الدراسي فعلا منهج المنهج م. الدراسي يعني طو انت هو. بس انه خلي باش ننظمه للطلبة تفكيرهم شوية انت في البداية حد تحكي انه هو بتديره دورات تلمية احنا نقوله بشريه يعاد التأهيل نفسي اجتماعي الى اخره هذه تسبق الكورسات المنهجية بطبق كويس هذا بالضبط. جميل جدا بارك الله هذا فيك. الأول يعني ده. اللي هو إعادة العمل النفساني للجسم يعني خطوات لأنه رأى تعريف كلمة حتى الصحة م. هي أن يكون في كامل النضج ومن الناحية النفسانية والجسدية يعني مش لو أنه إن سليم جسديا معنا العمل النفساني والوجدانية وجميع والوجدانية. الجوانب والوجدانية بالضبط بالضبط م. فهذه النقطة طبعا الأولانية النقطة الثانية لثادثة الموجودين جهزوا برامج يعني في مجموعة كبيرة من الكليات جهز وفي من المجموعات خلاص جهزا الكورسات هذه الحمد لله كويس يبقى هذه النقطة لبعدها. النقطة الـ الـ الأخرى هي بالنسبة للامتحانات وهذا ما يشغل الكثير. بحب. بالنسبة للامتحانات في مجموعة اللي هي أدد الامتحانات يعني أجلت الامتحانات امتحها. كل ما في الأمر أن احنا شندرنا حاولنا الراجع الامتحانات بحيث بننظلموش أي حد وفي نفس الوقت ما نعطوش أفضلية لناس مثلاً ما لتزمتش بمبادئ متعنا. يعني مم. مثلاً لا يمكن أن ورقة مكتوب عليها كلمة الشرك وتم إنجاحها تمر من الامتحان ونحن نكافوها باعتماد النتيجة. لا أعتقدش هذا الظلم بالنسبة لي جيت أوراق هيكي دكتور. في بعض الأوراق, الأوراق هيكي صحيح. ما هي. أنا ما أتكلمش عن فراغ طبعاً. أنا أكيد. مسؤول. أكيد أكيد أكيد. أنا مسؤول يعني. فطبعاً بحكم المسؤولية متاعي لا يمكن أن يتكلم إلا عن طريق دокументيشن يعني وطائق موجودة. أكيدة أكيدة دكتور. هي أقلية فعلا يعني هم بعض الحالات لكن بعض الحالات ولدت بعض الشك وبعض الشك هذا واحد من الأسباب أن لجان لا بد تعتمد النتيجة بعد التأكد من أن فعلا اللي ينجح كان ناجح نتيجة للأجوبة العلمية مم. واضحة هذه. طبعاً هذه بدنا فيها تقريباً أكثر من 90% في الجانب هذا. فانا أعتقد في خلال الأسبوع القادم هذا. اللي هو 3 أو 4 أيام تكون كل النتائج بوينت إذن طبعا هنا النقطة بس, بس نكفو عندها اللي هذه جتني فيها عدة تسئلة طبعا النقطة هذه اللي هي أنتم تو حاليا درتوا إعادة ليتينكم عودتوا تصحيح الاوراق من اول وجديد هي هي مش مو... مش تصحيحيه م. هل فعلا فعلا يعني اللي موجود صح ولا لا اي يعني هلها هي فعلا كانت معلومات علمية تبع مواد علميه بالضبط. تدرس بالضبط, بالضبط, بالضبط يعني فالمصداقيه ف... ف... بحيث ان مصدقية. لما نتائج تطلع تطلع فعلا فيها مصدقية, مصدقية. لان مش بالضبط. كل من مشاي امتحان هو يعني مش كويس والله هو فاسد والله هو يعني لا. في طلب مش امتحان مش مشو امتحان وفعلا كان يعني هدفهم يدير دراسه و... ودرسوا تعبوا فكانت نتائج كويسة يعني ما نظلموش بعد طلب هذا لن يظلموا هذا بارك الله اتلام فيكم اتلام مسؤول يعني نتكلم فيه هذا لن يظلموا لما الله يمكن أن نحن عانينا من الظلم وبعدين أصبحوا ظالم أعود بالله لا هي هذه هم نقطة بالضبط يعني هاد هذه النقطة الأولية النقطة الثانية حنديره امتحانات لبعض الناس اللي مثلا عملوا رصيان مدني مشوش للجبات وقاعدوا هنا وممكن درسوا شوية وعندهم استعداد يدخلوا الامتحان اللي عنده استعداد اللي عنده استعداد واللي ما عندهش مش حي تجبروه لا لا لا لا ما فيش اي اجبار لانه زي م. ما قلت لك المرحلة احنا في مرحلة حرب فهمتين لانه طالما ما كل ليبيا فاني نعتبر في نفسي ما زلت في حالة حرب صح ما زال في احنا في حرب فعلا بالضبط فعلا. يعني هذا م. هذا أرجو من الناس ما تنساش لأن في ناس لا تأخذ بعد خلاص. في العاصمة انتهت الأزمة وهذا فعلا. غلط لأن في مازال شباب يقاتل في جبهات صح مزبوط كلامك الله يبارك حرام حرام حرام يعني يصير. والله ينحيك صح. فعلًا الخطوة هذه يعني في خيارات للطالب بالضبط في خيارات. بعدين كويس. في جيل المجموعة اللي هي تبي تأخذ الكورس الإنتنسيف كورس هذه اللي الكورسات المكتفة هيتم عمل الكورسات المكتفة مم. وح وانا مركز عليها شخصيا نحكي حتى في مجالي بحكم ان في الطب ولكن في جميع الكليات طبعا في التركيز على الموضوع هذا مم. طبعا بعد بينتايل الكورسات هيتم عمل امتحان مم. أهم شيء يجب ان يعرفه الطالب ان ما فيش كلمة هذا نجح من دور اول او دور تاني مم. يعني هذا هو يسمو فيه كل مع بعض بهت ان الناس اللي ضحوا ما يفقدوش حقوقهم مم. اللي انهم هم ضحوا جميل هذا جدا هذا نوع من العدل يعني حلو كويس بح في عندك النقطة الثالثة المجموعة اللي هي الامتحان تحتها كان صحيح وهي اجتازت المرحلة هدية اي بح هدوما لو هم يبدوا في الدراسة معنى هيك انهم هما اخدوه ميزة على الاخوة اللي ما اخدوش الدراسة ولاحتاجوا لتأخر شوية باش ياخدوا الكورسات معي. معاي ايه؟ هدوما أنا عندي برنامج اللي هو أشغالهم في كيفية أحياء المجتمع المدني داخل الجامعة الله أكبر ما شاء الله راح تكون عندهم جمعيات حلو جميل. ومقار اللي جان التورية ستحول إلى أماكن للجمعيات. الله أكبر هل الانترنت وفرت علي هي كل الإمكانيات لأن هدوما حلو. الطاقات نحتاجوا لهم للمجتمع المدني. ما شاء الله. يعني باش تكون واضحة. ان لابد الجامعة هي اللي تحكم الدولة. ونعطي مثل بسيط بس نحاول نوضحها. الجامعة المفروض تضم احسن أسادتة أو نخبة في الدولة. جميل. يبقى قرارات الدولة لا يمكن أن تتم دون رجوع إلى الجامعة. هذا الجامعة لا تكون سيف مسلط على الحكومة. هذا ديما نضرب أنا نتكلم فيه عملية ربط البخوت العلمية ودكاترة الجامعة بالمنظمة مؤسسات الدولة. لأن هذا من نخب بعد الناس بحاة المفيش ما يقدرش بحث علمي كيف في أي برنامج بدون بحث علمي؟ ممتاز جدًا. مم. صوري ان ما مفيش بحث علمي مم. أنا مركز إن لابد ميزانية بتاعة الجامعة تكون فيها 3% المية خاصة للأبحاث. وهذا الرخاء نخديته لأن إسرائيل تصرف على الأبحاث 3% في من الدخل القومي، مم. ولهذا السبب تقدم صح. صح. واضحة، مم. فلاجب أن يكون توفير الإمكانيات الكاملة لأن هذه هي النخبة اللي البحث متحة خصوصا إن هو على المستوى نحكي على مستوى ليبيا معنى هيك إن كل الأبحاث حتكون لصالح البلاد. هذا جميل. مهم ويست. جدا يعني أنا فوجئت اليوم. في في نطاق المواضيع الأبحاث إن في محطة خاصة اللي عن طريق توليد الطاقة عن طريق الطاقة الطبيعية المراوح موجودة كتجربة في توليد الهندسة قسم الكهرباء هذه عطية 84 ميجا طاقة يعني يعني شوفي أول شيء عندك طاقة نظيفة وطاقة أو, أو طاقة سليمة وتفتكي من الاعتماد الكامل على النفط يعني ليبيا هذه من الممكن أنها تكون مصدرة للطاقة كبديل على النفط ونا هذا واحد من الأشياء الاستراتيجية نفكر فيها ما شاء الله الحمد لله يعني أساسية جدا م. وعلى فكرة الليبيين اللي يشتغلوا هذا والليبيين اللي قابلتهم اليوم المهندسين والدكتور محمود القلهود والدكتور إبراهيم من بيش نذكر الأسماء بيش من نظلمش الناس صح. يعني عندهم مشاريع أفشلت في المجال هذا مم. وتم التعاون مع شركة يابانية بتدير تجربة والتجربة هذه ولدت رغم الحرب 84 ميجا يعني شو في موضوع الكهرباء يعني لو لو كان عندها طاقة بديلة ما كانش في انقطاع كهرباء في البلاد صح مزبوط يعني واضحة الفكرة هذه واضح, واضح. بديه طبعا يعني أنا عندي طموح لاني بصراحة يعني عانيت عانيت وما نبوش نشوف أبنائنا وحفابنا يقوموا بيعني يعيشوا الفترة التائسة اللي احنا. <ممم> لا إن شاء الله بعون الله فعلا أنا اعتمادنا على دكاترا والكفاءات اللي عندنا والله ما شاء الله يعني فعلا حنبهر العالم في وقت توجيز جدا في بناء ليبيا الجديدة إن شاء الله <مم> أنا على يقين على يقين على يقين إن الـ الـ الناس الشرفاء والوطنيين عندهم يعني الإمكانيات لو وظفت صح وبإذن الله لأن الدم كان موجود لتوظيفها صح فما فيش حد يقدر يزايد وفي محاسبة وفي شفافية وفي دولة القانون انتهي المواضيع اللي لها علاقة متاع هذا فلان وهذا فلان وهذا توجيه وهذا مش توجيه. أعتقد ان ما فيش أي شرعية موجودة إلا شرعية الدم واللي سال الدم هذا هو باش يكون مستقبل أفضل فلا يمكن المزايدة في هذا الموضوع وأنا مستعد لاي شيء يعني برك الله فيك طبعا دكتور أنت يعني كأنك جهوبت لأغلبية الأسئلة بس خلينا أخذوا هكي يعني مجموعة عسارية باش الطلبة يعني يزيدوا ي... طبعا في سؤال هنا لطالب قال طبعا الفصل الماضي معروف ان هو كان فاشل بكل المقييس صحيح يعني هل أنتم حتعتمدوا نتيجته أم لا فأنت أعتقد جاوبت بطريقة يعني واضحة. واضحة في الخصوص هذا فيها طالبة في بريطانيا قالت أني حصلت شهادة الدكتوراه حديثا وأني كنت استاد في الجامعة وبعون الله نبي نرجع بسرعة هل أنا حيعينوني سرعة في الجامعة لأنني نهجاي وما عنديش فلوس وحالتنا يعني من الصفر بادي لأن الحرب ما خلت علينا شيء هل حيتم تعييننا بسرعة من الجامعة أم حيصير لنا زي قبل برا وتعالوا ودير الملف هذا وكذا وونخذوا فترة طويلة وباعتبارك أنت قلت إحنا ننبو كفاءات تقيم الجامعة وتطنّد بها وفي اعتقد هو جواب جواب ثاني قلت تاني كل المكان هذا كان عباره عن إيش؟ عبارة عن لا يمكن التعيين فيه الا بناء عن ولا وكرفساد فعلا بمعنى وكر الكلمه وكرفساد معنى هيك أي انسان تتوفر فيه الشروط اللي هي من الممكن ان هو يعطي جزء من الحمل هذا يحاول يدفع بمسيره الجامعه إلى الامام أعتقد أن الجامعة مفتوحة وهذا في خطاب مع كل أعضاء هية التدريس باختلاف ميولهم يعني حتى الطحالب نسمي فيهم يعني زي التسمية العامة حتى الطحالب الجماعة اللي كانوا مع الصنم الأول كان الكلام واضح أنه لا مكان إلا للناس الشرفاء الوطنيين الملتزمين بالمبادئ تورد 17 فبراير بس هذا مش كافي لأنه يصبح بعدين الولاء ولكن لابد يكوني صاحب القدرة على أنك أنت من الممكن تحدد تغيير. بالضبط. فهو هذا. معايير م. وكل المعايير هذه. لأننا بنوضح لك نقطة مهمة م. جدا. وادي صادفتني كثير في الأيام اللي فاتوا. م. إن الكثير من الناس اللي أنا نعرفهم شخصيا. واللي هم على درجة عالية من العلم ومن التقافة. تم رفض قبولهم في الجامع بحكم عدم موافقة مكتب اللجان. جان. م. أنا نحكي على نفسي شخصيا. أنا يرفض عضو هاي التدريس في كلية الطب. بحكم أنني مش عضو في الليجان التورية واني نعطب الراجعين. وتم إدخالي للجامعة عن طريق ضمان من أحد أعضاء مكتب الليجان التورية اللي أنا قمت بعلاج عائلته يعني. لا حول ولا قوت هذا و... طريقة. مش بحكم حصولي على عضوية الكلية الملكية البريطانية في... في... في الطب يعني. لا. بحكم ان هو وقع لأن الطلب متاعي يرفض لأنه ليس عضو زياده في الاتصال ولانه رجع وموقع عليها المجدول فعلا عصابات كانت يا دكتور والله تعبونا وتعبونا أنا لا يمكن اني ظلمت بهال بهالسبب هذا لأن يعني مش جزء من ال... من السيستم اللي كان موجود لا يمكن لا يمكن قلنا هذا انتهى مم. فيبقى كل انسان شريف عند القدرة على العطاء ضمن المعايير القبول يعني لا تتوفر لأن التدريس في الجامعة طبعا لا بتصير معايير معينة تتوفر أكيد عارفة هذا نجون كثير من الناس فيهم الحماس يعني ما نبيش نحبط أي إنسان م. ولكن باش يكون جزء لأن, لأن المهمة راهي مهمة ما هي السهلة السهلة لا السهلة تحتاج إلى خبراء خبراء خبراء لكن مش معنى أن الخبراء لا يمكن دمج ناس حتى دمج جديد لأن روح الشباب لا بتكون موجودة يعني أنا على مستوى الشخصي ما عنديش أي طموح. م. لأن اجتماعي والله ملك الحمد وماديا إلى خير إلى خير لا وزكي نفسي. م. ولكن هي كل تأسيس صح بحيث أن الجيل اللي موجود هذا يلقى الأساس الصح اللي من خلاله يطلع. بقى الحمد لله. دكتور معلش هناك مضطرة نذكر اسم لأنهم قالوا لي ضروري تقول لنا الاسم هذا. وسامحوني أني ما نعرفه شخصيا بيسألوك الطلبة. ما نعرفش علاش كثير من لسيلة هذه. قال ل سليمان الورفلي شنو وضعيته هذا هذا الـ الـ ما نعتبره انسان يعني والله هذا لا. هذا عباره عن مجرم آه. مطلوب بالله الحاكم الحاكم بامرها في الجامعه إيه؟ هذا كان مسيطر سيطره كامله على الجامعه وكان يستخدم في الجامعه لاغراضها الشخصية وللتوجيهات ومسجل عام الجامعة كان هذا هو الحاكم للجامعة يعني محترامي رئيس الجامعة السابق لكن كان لا يستطيع أي إنسان اتخاذ أي قرار غير المرور على مكتبه شيء إسلام تعفتك كنا منه يعني طبعا هو مش موجود طبعا لما عرب يعني مختفي مختفي مجرم حسبي الله ان شاء الله مطلوب. يا ربي ان شاء الله يعني يمسكون زيه زي المجرمين الثانيين حسبي وكيل. الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل انا لنا بصراحه يعني ممكن يعني المعلومات اللي موجوده واللي حولت للجهات بخصوصه ممكن حتى تسمعوه في مع اوكامبو لهالدرجه آه لهالدرجة ياالدرجة لها لأن في فساد وفساد أخلاقي ويعني أشياء أشياء لازم وصفة يعني لازم يعني نتحدث لأن احترام للمشاهدين بس بارك الله فيك وأنا يعني لين الحاح كان شديد فأنا وما نعرفش الاسم هذا والله يعني للأسف يعني لين فترة فأقول خلي عني لازم نذكره يعني للأمانة أنا بصراحة يعني فوجئت بالاسم هذا من سكت الملفات بتاع الجامعة وبدأت لقيت ان كل الأشياء ترجع لي هو يعني بالعربية تخيلي ان الجامعة هي باب العزيزية وان سمين. الثمان هذا هو عبارة على الصنم الأكبر في الجامعة حسبي الله ونعم الوكيل منبر علم يعني كان مقدس نحن نعتبره يعني الحمد لله الحمد لله يسألك الطلبة هل ستصبح الدراسة نظام سنة ولا سيمستر شوفي هذا سؤال معقد وتكلمنا فيه كثير السبب هو أن اختلاف التخصصات عرفتيه اختلاف التخصصات يعني في من بعض الكليات اللي ممكن يمشي مع نظام السمستر مم. في بعض الكليات لا يمكن يعني لو نعطيك الطب من الصعب الطب تعتبر الدراسة متواصرة طوال السنة يعني صح فما عندكش أنت سمستر يعني بمفهوم السمستر مم. فكل كلية لها خصوصياتها فهذا طبعا عندي اجتماع يوم الأحد بش كل كلية دير البرنامج لأن ما تنسيش زي ما قلت لك في البرنامج اللي هو وضع عملية ترئهابليتاشن لتجهيز النفسي والكورسات فطبعا هذا وضع السنة حيكون وضع غير طبيعي بالكامل ليش فعلا لأنك بتحاول تتعود الأشياء وبتشترك وبتساعد في أشياء كثيرة لكن بعد سنة بيقدن لا لو احيانا ربي ولو استمرنا ووفقنا ربي إن شاء الله رب. تكون الأمور أوضح إن شاء الله وبناء على الدراسات العلمية مش بناء على ردات الفعل وهذا من أهم الأشياء لأننا صدف ضغط اجتماعي رهيب أمتع أهم الجامعة فطبعا من ممكن أن الإنسان يقرر قرار الناس بالعاطفة تحكم عليه. لا ما ينفعش. لكن المصلحة ننظر للمصلحة العالمية. لا ما ينفعش, لا ما ينفعش مؤسسة علمية مؤسسة كبيرة بقى. زي الجامعة. ناخده فيها قرارات عشوائية زي قبل يعني. بيكي. لا ما ينفعش. بالضبط. يعني زي م. زي دواء الشروب بمر لكن يبري. لا بالضبط. ونصبره ونتحمله لغاية ما فعلا كل شيء ندار على الأسس علمية سليمة بحيث أن النتائج تطلع لقدامك كويسة. يعني وتوصل لهدفها. له فيه موضوع راه مهم جدا. لي موضوع المواصلات هذا طبعا لا يمكن لا يمكن الاستمرار بالوضع المأساوي هذا يعني هل يمكن الطالب أو الطالب ياخد إيفيكو وبعدين ياخد إيفيكو وبعدين يوصل لباب الجامعة وبعدين يمشي 2 كيلو متر على رجله صح فأنا نتكلم مع جهاز الحركة نبي نرجع اللي هو, الباص, باص اللي هو الجامع الباص الجامعي حنتكلم مع جماعة المرور بحيث تحديد خطوط تغطي طرابلس كلها والضواحي متاحها بحيث يصبح النقل مجاني. الله, الله أكبر. الله أكبر. الخير. الجولة متوترة جاية بالخير أو بادية لل. آه. بادي يلل... أه؟ بشائر. في... في نقطة تانية وهذه مأساة تانية. خبر جميل للطالب. حاول ندير النقل الداخلي داخل الجامعة يعني. حي. حتصبح في باصات تنقل الطالب من الكلية للكليه لأن مش معقولة من باب الكلية للكليه متعة يبي يروح. زراعة. كيلومتر. صح. ففي باصات حتبدأ تشتغل داخليا. كل عشرة دقايق بحيث ان حتى عضا هاي التدريس الى خير يبدو يتنقلوا في خلال فترات الدراسة فترات العمل والله غير اقرو توابسة اليام جديدة غير اقرو والله والله, والله <تصفيق> احنا ما نرقدوش يعني في كلمة بس نقول جاءة دائما نقول الله <تصفيق> ما لنا وبعدين الله ما نستمد لقوتي من الله لما يا الله فعلاً يا رب من شاء ان شاء الله رب قويكم. وإن شاء ربي يقويكم ونشاء ربي يقويكم ان شاء الله والله انا بروحي يعني توا انا سعيده بهالخبر الجميل هذا خبر المواصلات يعني هذا زي الهديه اللي طلبتنا فعلا يعني خارج وداخل الجامعه بارك داخل الله فيكم مهم جدا جداً, جداً, جداً, أنا جدا انا بروحي كنت نعلم منها المشكله هذه اعوذ بالله يلاطي قصه دكتور بارك الله فيك الامكانيات متوفره راه الامكانيات والله ما شاء الله يعني لان كل الميزانيه جمدتها مباشره ففي اللي هي لها للأوكار تستخدم تعال الفكر ما الفكر والحدة تدومه كله جملته هنستخدمه وللصالح الطلبة بدنا الله إن شاء الله يا ربي طبعا سؤال متعل امتحانات العصيان المدني هذا حلته جاوب تعليم بدري أنت الطلبة اللي داروا العصيان ومنشوش الامتحانات فيعني أجيب تجابة مرضية بصدق ومستفيدة في سؤال هنايا فيه قالت عندي اقتراح ان طبعا ما مصير المتابات انت تكلمت عليها متابات وما مصير من ترأسها يعني كان يدير في المتابات هذه نفس الشيء وهل ستستبدل باتحاد طلبة شوفي انا عندي تقريبا بنقولك جزء كبير من يومي لمشاكل الطلبة لان اموال اساس يعني احنا كلها يعني في نهاية الامر انا نقول دائما نعطي مثل دائما للطب بحكم التخصص طبعا نقول لو المريض طلع زعلان من المستشفى. معنى أنت فشلت. صح. يعني لو مثلا من البوابة زعل أحد مهما يكون العلاج الداخل هو طلع زعلان. صح. يبقى لا يمكن لا يمكن إلا توفير الإمكانيات. واني قلت أن المتابات اللي كانت مركز للفساد هتكون هي مركز للإبداع بالنسبه وإخراج الطاقات الشباب اللي الله أكبر. يت. الله أكبر. هنوفروا لهم كل شيء. الناس اللي كانوا مسؤولين طبعا هدوما هدوما طبعا زي ما تكلمنا هدوما ما عندهمش مكان واضح هيكون الامر وهذا كلام قلته واضح صح. إن هدوما من غير المعقول إنه هم يكون ليه موجود من كان سبب في تدمير هذا المكان من أهم نجاح التورة وهداف اقتلاع جذور الفساد وجذور الفساد أوكي. ليس القدافي بحد ذاته بقدرها ما الناس اللي يستخلوا نظام القذافي يستمر طيلة الفترة هذه الطويلة أنا أنا بنقول لك في ناس شرفاء تعرف في مركز اللغات في إمكانيات م. طبعا تم تدميرها لكن في أسادي تفاضلين موجودين م. بإذن الله بيدنا الله لأن هذا صادفني مع الطلبة في الامتحانات إن في ضعف في اللغة الإنجليزية جدا فحنديره كورسات تهت توفل والآيند بحيث أن الطلبة مجانا يدرسوا وحتى للأسف أعضاء هيئة التدريس نفسهم مساكين يعني تلقي عضو هيئة التدريس صح. وعند الدكتوراء وماشي قادر يتكلم بالانجليزي أنا مش نشجع اللغة الانجليزية ولا الفرنسية لا ضروري لكن العالم هذا الجزء صح. التقدم بالضبط. هو عندهم لما نتقدم يعني زمان كان يدرسوا بالعربية يجو بشيدرسوا عندنا لأن كان العلم وتطور عندنا عندنا صح وبعدين للأسف مرينا بالمرحلة هادية فاا يعني اخذ العلم حتى من الصين هذا صلى الله عليه وسلم فلابد من ادخال الحاجات هذه. فتصير لعبه اجباريا كورسات حتى لاعضاء هذه التدريس ضروري احجزلي احجزلي م... م... م... عندك يا دكتور احجزلي مكان بالله عليك والله تعالي تعديني. <تصفيق> دكتور نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> دكتور طبعا خليني نقول لك اني قصه صارت معايا نحن الجيل اللي مدرسناش إنجليزي في العداد ولا الثانوي ولا يبقى على العرق اعطيت لك وعانيت طبعا كنت اللي بطيل سنه كامله اللي نمشي لمركز اللغات يقولوا لي والله اخذنا العدد الكافي اخذنا العدد الكافي. ما حصلتش إمكان للأسف لأن الفساد الإداري تعرفها متمركز كل الأماكن. فان شاء الله توها حنكون لنا كل يعني عندكم. والمأساة بتعرفي إيش بإذن الله. والمأساة شنو طبعا الدول عادة الأجنبية تساعد على نشر الثقافة. فني فوجئت بإنه مثلا المكتب الثقافي الإنجليزي مستعد إنه يعطي مدرسين مجانا ويعطي حلو. منح مجانا. حلو. المركز الفرنسي المركز الإيطالي يعني من ممكن حلو. إدخال كثيرة فسبحان الله سبحان الله الضيع الأشياء هدية لمجرد تفاهات وأخذها من قبل الأزلام الأولانيين على حساب الناس سبحان الله ونعم الوكيل فيهم في مفاجأة ثانية يلا أعطينا نعطيك مفاجأة ثانية <تصفيق> هل من المعقول أن الدولة مليانة بهالآثار لا يوجد بها كلية آثار في الجامعة والله يقولتها يا دكتور والله يقولتها من القرارات اللي بنديرها الله أكبر إعادة كلية الآثار بأساس تفضيلين بحيث يحافظون. إحنا في عندنا أماكن هيريتج. يعني زي لبده هذية أو زي صبراتة أو زي عندنا في الجبل الأخضر. في في أماكن أثرية وإحنا كان نبوا حتى كسياسة للدولة مصدر دخل ثاني هو السياحة. وكيف ما عندكش أنت ناس يدرسوا الأركيولوجي معك؟ والله عندك يا دكتور. أبسيحة. دكتور تعرف هني تصديق الكلامك يعني مشيت لجبل نفوسه والزنتان الدواميس الدواميس اللي يعني تعرفه ممكن أنت شايفهم في الجبال إيه. إيه. طبعا إيه. عم... وطبعا مع طبعا منظر الجبل وم... حاجة تح حاجة خيالية فقلت لهم تعرفوا وطبعا لما مريت عن طريق المدن الشرقية شفت الأتار المهملة وجمال جبل وبحر وأتار حاجة خلي قلت لهم تعرفوا هني كاليبيين يستغلوا من السياحة من ننسوش البترون النهائي شفتي شفتي علش نقول لك الجامعة لا بتكون سيف على الدولة ولكن قلت لازم ضروري ما تندار كلية أتار سياحة تخرج متخصصات. متخصصة بها ضروري جداً في حاجة تانية بقولك عليها خبر جميل الله أكبر الله يبرك نبي نتبي إدخال إعادة إدخال مادة التاريخ لأن ممكن ندخلها من الابتدائي. لكن الجيل المظلوم في الجامعة ما يعرفش تاريخ بلاده يعرف الله الصنم. لأنه كله مزور، صح. فلابد مادة التاريخ تصبح إجبارية عن كل الطلبة. مم. وما ننسوش الجغرافيا. لأنها الجغرافيا طبعا كلها تم تغييرها. صح. فعندك التاريخ والجغرافيا هيصبح مادة للطب. للصيدلة. للهندسة. لكل الأشياء. بحيث يطلعون لنا الناس يعرفوا تاريخهم. صح. مصيبة رأو رأو والله نسموها نسموها نسموها دكتور تندرج تحت المواد الثقافيه احنا زمان مثلا تخصص علمي مثلا نقوله مهندس او طبيب لكن ضروري ياخذ ماده علم نفسنا ما؟ مواد لابد مواد لابد فعلا والله يعني نشوف انه الطلبه حيكونوا متعطشين للمواد هي والله يعني بس غير انتم ما تصعبوهاش هالبه دكتور ومتكبرش الكتابات يعني مش بالضبط <تصفيق> هي, هي لا فاهمة لا مش لكن من غير المعقول ان هو يتخرج مهندس وهو تاريخ ليبيا ما الحقيقي فهتنظر أشياء مش منهج كبير هي. ولكن فكرة عامة على التاريخ الحقيقي لليبيا يعني جيمة بول تطقيفي ولجغرافيا تثقيفي تغيير أسماء المدن وتغيير أسماء الأشياء كدليل جر... حتى يعرف معلومة الأشياء. صح مظبوط خبر دليل. والله يعني... انا أنا أعتبرها كبيره كبيرة يعني بصدق للطلب وهدية يعني ما أنا أعطيك معلومات ثقافة تقف نفسك لازم والله واللي فكرة دكتور أن العديد من الطلبة التصلبية يقولوا لي يا ريت تديرونا كتب حتى تاريخ تاريخ ليبيا ووتبعونها في المكتبات نبو نعرف تاريخ ليبيا شفتي الفكره يعني لك يعني اللي كانك انت تو تقرا في افكارهم كنت اسمع بالضبط شنو كان يقولون أنا ما اقراش افكاره جزء منهم الله اكبر الله أكبر. كلمتك جميله نحيك عليها دكتور طبعا انت اختصرت لي المسافه في سؤال هنايا قالت اني تخرجت طالبه والحمد لله وبس اني من الجيل اللي انظلم في اللغه الانجليزيه يا ريت تفتحون مراكز لغه انجليزيه وخاصة في الجامعه مجانا جاوبتها جاوبت جاوبت. هذا, هذا اللي قلت لك حتى ان انت اختصرت علي عده اسئله و وبنقول لك اللي هو يعني الشهادة مش مجرد كورس هو لا بد امتحان حقيقي بحيث إن لما تطلع وتقدم حتى للشغل إج إجادة لغة أجنبية تقدم شهادة التوفيل او الآيلت يعني يبقى عندها شهادة معتمدة إن هي مش مجرد خدمة كورس يعني أي كلام نسمي فيه رسمي وشهادته زوار من بريطانيا وحتكون تكون شهادة معتمدة دوليا الى آخره الى آخره يعني موضوع شوف يعني انسان اكاديمي مش اه أوكي. آه دكتور آه نبي نسألك طبعا هذه نعتبرها يعني فعلا هدية انك انت شهادة معتمدة صوت شوية بس لو سمحت وكنترول. فنبي نسألك انت توا حاليا موجود في الجامعة والطلبة طبعا موجودين معك ويزوروا فيك وتشوف فيهم شن شوفت الرغبة لاحظت الرغبة يعني رغبة الطلبة هل عندهم رغبة حماس والله داخلين فاترين وكه كيف تغير؟ تحكي لي عن مشاعر الطلب شوية سؤالي خارج على السلسلة اللي متروحة. لا بالعكس بالعكس السؤال سؤال مهم جدا اللي تحكي عليه. الطلب عندهم خوف أن تسرق الثوره خايفين أن التضحيات هذه ممكن تؤدي إلى ناس متسلقين وطابور خامس ويلفوا على الثوره على أهدافع ويتم إيه؟ الاستمرار بالوعود والتدمير. إيه؟ مزبوط مزبط. عملية المقابلة الشخصية معهم. شعورهم بصدق الكلام اللي نقول فيه وأن هناك جزء منهم أعطى أطمانان كثير بس بدون وعود وبدون الأفعال هي اللي حتبان بس أعطوني فرصة لأنني ما عنديش عصا صحرية لكن البرنامج بإذن الله وفي طبعا مساندة كاملة من المكتب التنفيذي من المجلس الوطني يعني المهمة مهمة أنت عارفة أن جامعة ترابلس لو تم بناء صح وبطريقة صحية هي تكون نموذج على للي كل الجامعات اللي في ليبيا طبعا بالتعاون مع احترام الجامعات بنغازي لأنها حطيها جامعة عريقة وليها جامعات أساسات حيوجهم حيوجهم فعلا بالتعاون نحاول حتى نصل خطوة ال بس نكمل ال الأشياء اللي هي الأساسية اللي هي السريعة اللي تحتاج لحلول وبعدين حنحاول نتصل وحنمشي لبنغازي بحيث أن نفس البرنامج يكون بحيث ما يكونش فيه تضارب بحيث أن الخطة تكون واضحة للجميع وهذه طبعا مسؤولية الدولة مش مسؤوليتنا بس. لكن, لكن تكاتف لكن الجهود موجود. تكاتف في الجهود بالضبط. في ناس وطنيين وشرفاء موجود. الحمد يعني. لله يعني الرغبة موجودة من الكل من ذكاء طلباً الكل يعني داخل بحماس بقوة إن شاء الله. الإنسان لما يفكر إحنا نشتغلوا لليبيا خلاص ماش ماش ماش في نقاش بعدها. الحمد لله بس. ومتأكدين إحنا في نواياكم والله بصدق دكتور قاعد نكرر لك يعني لو تقرأ الإيميلات اللي وصلتني من لقاء حضرتك بعدنا لقيت الطلبة وكيف كانوا فرحانين ومتفائلين. والله بصدق انه فعلا تحس انك انت لقائك البسيطة معاهم هادا كلامك اللي قلته له ما الله واعلم كيف تعمل كان في منتهى الرقي وعطيتهم تفاعل وعطيتهم ثقه في نفسهم ربك والحمد لله وهذا اللي نبومه كل مسؤول يا دكتور هذا نبومه كل مسؤول حاليا دكتور طبعا هذا اللغة الإنجليزية ومركز اللغات طبعا في طلب طلب الطبيات أكثر من دخل في إلى كل لس إلى غالبيتها متكررة يبو هل سنة أولى تحديدا طب بشري طب اثنين سنة أولى أمت بالضبط هتبدأ الدراسة فأنت أنا أعتقد زي كان الجواب نفس الجايبة اللي ما أدري بالضبط في, في في نقطة بس اللي بقولها طبعا بالنسبة لللي حيلتحقه بالجامعة طبعا هذا أنا ما نقدرش لأن نتائج الثانويات ما طلعتش طبعاً آه. فهذا ما اعتمدش على احنا إيه. بس احنا نديره في برنامج بناء على عام تطلع نتائج الثانويات للناس اللي أجروا امتحانات الثانويات لأنه هذا ما نقدرش عندي خط طواري نسمى فيها ندرسه فيها لما ما يعتمد النتائج ما زال ما طلعتش من التنويات هذا بالنسبة للناس اللي ما في التنوي ويستنوا في النتائج انتحها كويس دكتور في طلبة مركزين على كلية القانون تحديدا نعم. ومش عارف علاش كلية القانون هل صارت فيها مشاكل هل لازالت كلية القانون والكليات حتى زمان كانت شوية صعبة مش سهلة القليات مش طلبتها مش طلبة اللي يرضوا بكل شيء وسهل السيطرة عليهم هي هم هو القانون طبعا المفروض هم يكونوا المثل الأعلى <تصفيق> يعني هم هم اللي نورونا يعني مش مصاب المشاكل المفروض صح. إذا كانت كلموا على دولة القانون صح. طبعا واحدة من مشاكل كلية الحقوق يعني بالعربية هي القانون لما واحدة من التسميات اللي دارها الصنم <تصفيق> ان أنتي عارفة أن طوال فترة دراسة بنتعايشة في الكلية في أشياء غريبة حصلت يعني. صح. تم و... خلق كلية في ترهونة وخلوا الناس يمشوا لي ترهونة. كنالها و... صح. يعني قصدي تم. حر مطلوبة منها. نحكي تاريخ. م. ففي طبعا كان في تدمير بطريقة معينة يعني ل, ل... لعملية كلية القانون. م. طبعا زي ما قلت أنا في الكلية في ناس شرفاء. ونيت قابلت معهم وما شاء الله عليهم وناس حتى طبعا سجنوا منهم وهدوما الناس هم اللي بإذن الله بإذن الله حيساعدونا في عملية إعادة كلية الحقوق بالعربية كلية إلى وضح الحقوق. الطبيعي دكتور قالوا هل ستلغى في مواد حسو الطلبا ان هي مدارت غلط في وقت الطاغية زيها زي هذي مادة الفكرة ده معروفة لكن في مواد هذا معينة هذا صفر طبعا هذا تم إلغيه ملغيه, ملغية لكن في مواد تانية قالوا اعتقد ان هي حتم إلغائها متأكدين إن حتى تم إلغاء لأنهم يدرب من عرشني يدرسهم الله أعلم في في مش قلت لك الملف شوية يعني في اللي كلمت معك على موضوع النتائج م. وموضوع بعض الأسئلة وموضوع كيف ان السيد الله سيد هذا الشكير قال كيف واحد يقول الله ومعمر ليبيا وبس جحش في الجامعة؟ ففي ضغوطات معينة مريست يعني وتعديل بعض الأشياء. هذه كل كل مش قلت لك أنا أن لا تراجع وفي نفس السياق الأول اللي حكيت عليه مم. بقى كويس دكتور الطلبة <تصفيق> اليوم مجموعة التخبار سارة بس هم مازال متفائلين بالطورة فقالوا هل سترجع منح الجامعية للطلبة زي زمان والله لا. شوفي. شوفي أنا ما نقدرش نتكلم على هذا لأن طبعا هذا يحتاج إلى الميزانية مم. هتعتمد على كيفية الميزانية لكن اللي نقدر نقول عليه اللي هم الخدمات الأساسية اللي تكلمت عليها هذه بإذن الله أني نقدر نجمنها م. عملية المنح طبعا أني طالب بعطاه مساعدات لأنه من غير هذا لي يا دكتور الحياة. هذا لي نبو بس أنت طالب راهو راهو راهو <تصفيق> أنا ما نقدرش نلتزم لكن حمطالب هم جداً لكن أنا فكرت جدا جدا لأن في مصاريف يومية صح. يعني في مصاريف يومية يعني يبي الكارت امتعت التليفون يبي يعني في في مجموعة والله من يا الحاجات دكتور. ضرورية والله تصديق لكلامك أنا كنت طالبة ولفترة يعني ليست في البعيدة كنت على المدرجات الجامعة كان عندي زملاء في الدراسات العليا والله سندويش طعمية ما قدرت تشريه مش ملاحقة من عزب الصبح عزب بدون مبالغة للليل كانت مرحلة الدكتوراه كنا ناخده فيها في الليل يعني العشرة في الليل نكمل كنا في المواد متاعنا. من الصبح للليل الطالبات بدون أكل. مش ما متاكل. بس, بس الله نقولك الله يا يا ان شاء الله يقدر يعطيني حق المواصلات. فمش قادر يعني شوف لي والله لي هالدرجة. فاني نشوف ان المنح تساعد الطالب شراء كتب معينة أكل. يعني وحتى الفرق كان شاسعي. دكتور حتى يدخلوا يدخل طالب الكافتيريا، والله والله شيء يعني حز في النفس. هذا هذا هذا صدقيني أنا حاطط في البرنامج. أيوة. ما نبيش نوع به مباشرة لأننا قلنا ما زال في. فترة لا، أنت وعدنا وعدنا إنك أنت حتحطها من ضمن ال. أنا هتحطه من ضمن الأولويات. هو هذا ما فيش إكلام. الله هذا. يفتح عليك الله يفتح عليك. يعني يعني لا يمكن إنك تفكر في الموضوع هذا. أنا مسميه. مسميتها تورت الخير. جاي و الخيرات بالخيرات معها و إن شاء الله توا تشوفوا والله طلبتنا اليوم كلهم يفرحوا زيدوا ليال أمورهم يزيدوا يفرحوا كتراف تكينا من وصلاتكم ومنحكم و ان شاء الله ان شاء الله يا ربي تتكفل بهم رب. و حاجة بي. تانية في آه. الاجتماع آه ثلاثة أيام فادوا مع كل المسؤولين في الجامعة طلبت أني إلغاء جميع الرسوم الداخل للسنة هذه نعتبر فيها سنة حرب فأي حاجة فيها رسوم في الجامعة ألغيت على فكرة هذا طبعًا الحمد لله داني. جميل الله قالوا لي كيف قلت لهم إحنا في حالة حرب صح. الناس تعبانة الناس تعبانة الناس تعبانة لا يبارك يمكن فيك. إن إحنا نأخذ منهم رسوم في رسوم تا خمسة دينار أمتى مش عارف شنو دينار مش عارف شنو ذاته هني طبعا تجمع من هنا من والله قصة والله قصة فعلا را في ناس متفهينها لكن مرا الموضوع عند ناس معين قصة لا قصة رواهذي لا لا لا لا, لا, لا الناس صعبانة الناس صعبانة الله يبارك ضروري ضروري فيك إحنا همنا بصراحة الناس المسؤولة في عندها الجانب الإنساني بصدق يعني زي حضرتك وان شاء الله نتحية كبيرة ليك يا دكتور وارك الله والله فرحتني اليوم الحمد لله مثل الله حاجة واحدة الدعاء, بس الدعاء والله ندعو لكم لأننا فعلا يعني أنتم محتاجين الدعاء وأنكم ربي قويكم الفترة هذه دكتور, دكتور فيها طالبي بيحكي على مصير المؤيدين المؤيدين اللي صدر قرار إفاد مؤخرا بشأنهم هدوما طبعا تقريبا يومين ساتوا كان الموضوع اللي هم الناس اللي تم الموافقة لبعثتهم حدوما باش منظلموهم. مش يعني كظلم. حنشوفوا كيفية إجراءات انتح البعثة انتحهم. لأن نحن عارفين أننا ما نبوش نظلم. يعني قلت لك نعيدها للمرات الألف أو المليون. صح. الظلم لا. فهي كل حالة هتدرس على حداء. بالضبط. ليش? لأن الموضوع أننا عارفين كيف طريقة البعثات التمنى. خلو. فلا يمكن أن نحن نكافؤوا المجرمين م. اللي شاركوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة م. ونتيجة لمشاركتهم تحصل على بعثات بينما الناس الشرفاء صح. حرموا من هذا يعني عادة نظر في القوائم والإجراءاتهم نعم مش صح ولكن حنعيد دراستهم لأن صح. الموضوع هذا حيك عليها بصراحة يعني ضروري يعني بيصبحوا عادلين نحن لنكون لن مش حنظلموا صح هذا علاش قلت لك ما نلغي مباشرة ولكن قلت لهم كل الحالات متاع المعيدين حنتلتصرها حالة حالة مم. جميل جدا وفي سؤال نفسه هو في نفس السياق يقولك ما مصير المعيدين الذي تم قبولهم وقبله وقبل ما يوقعوا العقد شعفني هدوما حتى هما سيتم بيرستهم لان نعطيك بعض الأمثلة البسيطة مم. أنا عندي مثلا في طب الأسنان مثلا مم. واحد من الملفات الأول في الدفعة، باي حرم أن يكون معيد، صح موجود، بتهمة أنه هو رجعي، لحول القتل بالله فعلًا، عندي الملف هذا موجود، باي هذا كيف تدير ارجع حقه، مم. يعني لو أنت بترجع في التسلسل، حنشوف أنا من اللي تم إدخاله وكيفية إدخاله يعني هنصبح محققًا يعني للأسف لكن في لجان حتدرس الموضوع هذا وناس شرفاء هو أطال حقي إذا كان عندك حق أنك أنت في القبول كمعيد لن تظلم. وإذا كان ما كانش عند الحق وفي ناس رفضت لأن هم أقدر بالمكان هذا العدل الضروري منا ففي ناس كثيرة حتكرهني للأسف يعني لا دكتور دكتور يعني نحكي, نحكي الطابور الخامس انت لا مرحبا بكرههم بكرهب إحنا كل مكارهيننا دكتور إحنا نقول لك حاجة دكتور إحنا نشتغلوا من أجل الوطن. وهذا الكلام يعني حتى إحنا لما نتكلم هنا في ناس تزعل مننا وخلينا نقول لك حتى تصديق أكلامك مرات مش طب الخامس يزعل منك مرات حتى الناس اللي فعلا يعني ناس كويس مع الدولة لكن انت لما يحس إنه ضريت مصلحته الشخصية فهو يزعل منك وخ وخاصة إحنا قلنا بناء الدولة الليبية الجديدة لازم نبتعدوا عن مصالح الشخصية. عادية. أنا تكلمت مرة على حسنيه هنا قلت الإدارات إدارات المدارس يجب أن يمسكوها ناس متخصصين الإدارة بالداد دكتور وانت قدرة وطو في المحك هذا ما هيش موضوع سهل بتاتا فقلت تخصص يعني دبلوم رياضة شن يفهم بالضبط في الإدارة فقال لي جتني رسالة في الإيميل قال لي أنت اليوم تكلمت كده علاش هو مش تربوي وعلاش ما يقدرش يشد إدارة يا أخي دبلوم رياضة شن جابه للإدارة نحن نبوا ناس متخصصين يشدوا إداراتنا ويدروها بشكل جيد حتى يتحقق هدافها المؤسسة هذه ان شاء الله والرياضه ينعطى حصتها والفيزياء تنعطى حصتها والتخصصات احنا نبوا دولة التخصصات معاش نبوا وهذا هو اللي نسعوله هذا اللي نسعوله فهذا موضوع يعني لو بندور محبه وكذا والله راه ما مش حتشتغل نقولها لك من حتى لا لا لا لا, لا يعني يعني <تصفيق> أنا شوفي اني مرضى نقد اي نقد مستعد اي لان النقد لما يكون بالناحي يساعدك في اتخاذ القرار الصحيح اكيد جاهزين القذف لمجرد القذف الصراحه يعني ف يعني الله لك الحمد الحمد لله على الله. دائما في عمل مرضاه الله بالدرجة الاولى وحنا كنا نقوله الله أكبر أثناء الل... التحرير الله أكبر. يعني هذا اللي خلانا هي التكبير والله أكبر رضاة الله ورضاة ضميرنا لما انت ترقد تعرف انك انت مضلمت حد وانت درت ما يملع على ضميرك هو هذا شعارنا وهو هذا شعار اللي المسؤولين المفروض فيه جديد الحمد لله, الحمد لله. طبعا في سؤال هو يقول المصير اللي قروه بس مستر جاوبت عليه يا ريتي خلوا دكات ركوفوا هم اللي الجامعات نسيبو الناس الكوف هذا تكلمت عليه. طبعا نفس الشيء تكاد الاجابات الاسئله كذلك يوجد طلبه مرابطين. ايوه هنا طبعا انتا تكلمت عليه. بس زيد انطمنوهم. اننا جالك احنا من بوش ما نبوش الا ما يجو طلبتنا المرابطين على في الجبهات وطلبتنا اللي شنو زملائنا اللي مش حتى في الجبهات الحرب العسكريه حتى في هم طبعا في مؤسسات مؤسسات يعني زي ما نقول مستشفيات بريد كده مؤسسات هذه انهم في منشئات ومؤسسات الدولة مرابطين يعني شادين بوابات شادين كده طلبتنا هدم مش قادرين يسيبون كان من فيش من يغطي شوفي اعتقد اني جاوبت ان مفيش فيش حد باذن الله حيظلم يعني م. كل الحالات حيتم حل مشاكلها في من مشاكل تكون صغيره يعني الاعداد تكون محدودة. وفي من مشاكل فيها أعداد كبيرة. لكن المبدأ العام هو نفس الفكرة اللي تكلمت عليها بالضبط. بإذن الله لن يظلم أحد مش وكل حالة حتحل يعني أنا تتذكر لي قلت لك عند مجرحه في المستشفيات صح. في بداية الحديث الثاني يعني هذا شن دم في اللي عنده وضع يحتاج إلى شهور موجود صح. الدراسة تستمر ولكن هو لن يظلم لن يظلم لن حدير له حالة خاصة بهم حدير له حالة خاصة الله يبارك فيه و وأشياء كثيرة وفي حاجة تانية رأو في حتى التعليم اللي هو عن بعد من ممكن حتى فيمكنا نساعدو التكنولوجي رأو تطور جدا إلى درجة من ممكن توصل حتى للإنسان ووقعت في بيته هذه كنت مادة نتفها دكتور تقنيات الاتصال ومن ضمنها التعليم عن بعد كل ما نقرأ فيها قدش نتألم قدش لأن عمرنا موظفناها نهائي هذه ولا قدرنا نستفيد منها اللي للعالم كل مستفيد من النقطة هذه هذه هي نحاول أن نوظفها لمساعدة الجرحى لأن حتى العمل النفساني حتى هو قاعد في المستشفى يشعر نفسه أنه هو جزء هلو. فقصدي في يعني طموحات كبيرة وفي ناس شرفة وحنستفيدوا من العلم نستغلوا نستغلو ليل ونهار يعني. نحييك عليها بصدق ولنا هذه فعلا يعني يعني هذا هو الصح نحن إحنا نستفيد من كل العلوم اللي موجودة والتقنيات الموجودة هل اليوم بالضبط تحديدا نهاية شهر 9 بداية عشرة حتفتح الجامعة حتستقبل طلبتها هي البرنامج على حسب الـ الـ الخطوات التصليح والإشراف والأشياء اللي نديرها والتنصيح مع الجهات ما حكيت في موضوع المرور وإلى آخره. هديه نتوقع إحنا في الأسبوع الأول من شهر عشرة تبدا الدراسه ولكن مع نهاية شهر 9 حيتم تنزيل المواد مثلا في بعض الكليات جاهزات فمن الممكن قلت لهم ممكن تنزلوا أونلاين يعني عن طريق الإنترنت كويس حتى منع لل... للازدحام في الجامعة طيب. على ما يتم تجهيز مقار اللي هي أنت اللجان التورية. بحيث إنه يكون المطار للطلبة مطعينا يكونوا مزني المشاط مدني وحنوفرجم الويماكس وكل الأشياء بحيث إنهم ما يشتغل على راحتهم. hello جميل جدا دكتور هل ما يسري على قال لك جامعة طرابلس هيسري على كل جامعات ليبيا وإلا كل جامعة وحيبدو نظامها؟ أنا نقدر نتكلم على جامعة طرابلس بحق موجود فيها لأن طبعا أنت عارف جامعة طرابلس 120 ألف طالب. الفرع فيها موجودة موجودة في في منطقة الزهرة في الجفارة في قصر في العواتق يعني في مجموعة من الفروع يعني فهي دولة داخل دولة مم. هدية طبعا هذا اللي نستطيع أن نتكلم عليه من الناحية هدية مم. الناحية الثانية أن في بعض الكليات لا يمكن أنك تتوفر الأعداد لعمل كليات من نفس النوع لأنك لو أنك أنت تبي تحاول أنك أنت تخلق شيء ممتاز لا تشتتش الإمكانيات متاعك في عدد أماكن. أعطيك تجربة الصحة يعني مثلا في مدينة الزوارة في جهاز الكاتسكان اللي هو تصوير المقطعي. في العجلات موجود. في صبراته موجود. في صرمان موجود. في الزاوية موجود. في الظاهرة موجود. شفتي, شفتي عدد الأجهزة الموجودة. هذا غير منطقي أن يكون في جهاز إلا على مسافة 100 كم بشي يشتغل صح. معقولة إيه فأنتي نتيجة طبعا لأن الفساد إنك أنت لما تشتري جهاز هتأخذ عمولة فتم تكديس الأجهزة هذه مش ممكن حتى فكتور. المعلومة هذه ما يعرفوها شيء دكتور يعني هذا شيء شيء خيالي يعني فهذا جهاز ربطليني. يحتاج إلى طاقم متخصص متدرب بدرجة معينة فلو انت تركزي الجهاز في منطقة 100 تعميد كيلومتر وتوفري كل الإمكانيات وتوفري مواصلات على مية كيلومتر حيكون أشد للناس، صح. ولكن سياسة المؤسسة هو أدى إلى تدمير قولنا الصحة والصحليم مربوطين ببعضهم يعني دبل للأسف يعني هو كان الهدف إنتهى شعب مريض وجاهل صح. هذا القصد إنتهى، وهذه أكتر المؤسسات اللي ضررت وبي ممنهج تخطيط ممنهج لو، معروف جهل ومرض صار للأسف الشديد قطع اتصال بس احنا تقريبا أغلب الأسئلة يعني جمعناها بس السؤال هو متاع قصر خيار هل حتنضم لجامعة طرابلس او لجامعة مصراتة او جامعة المرقب هذا طالب حتسؤالين بيعرس بالضبط انه هو تابع كلية العلوم قصر خيار هل الاتصال مقطع صعبنا ان نرجع الاتصال مرة ثانية شباب في الكنترول وصل الخط خلاص احنا أصلاً يعني الحلقة شارفت على الانتهاء إن شاء الله لو عندكم هذا الأسئلة وحبيتوا تراسلونا وحبيتوا أي استفسار إحنا جاهزين والدكتور فيصل دكتور يعني فعل المتجاوب نتمنى كل المسؤولين اللي نحاول نتصل بيهم إن عندهم ساعة صدر زي دكتور فيصل وتعاقب جاوب جاوب كل ملاحظاتكم، كل أسئلتكم، كل ما يخطر على بالكم، هنا نعاود فيها ونكرر قناة, التس... قناة, يعني قناة واصل ما بين المسؤول والمواطن. إحنا هدفنا أن نحن نوصله قناة و... وصل يعني, يعني المواطن عنده أسئلة عنده مخاوف عنده أمور يعني يفكر فيها ما عندهش إجابة ما عندهش كيف كل مواطن بيقدر يوصل لكل مسؤول إحنا هنا هي حلقة الوصل ما بين المواطن وما بين المسؤول رجاء في مسؤول ما نبديش نذكر الاسم بالضبط مدير لي مدير مكتب حاولنا نتصلوا ما باش يعطينا رقم التليفون لا نوعية الأسئلة يتبهوا تسعيلوا هانا مش عارفاش هات رقمنا نتصلوا بكم احنا ولم يتصلوا بنا رجاء لو سمحتوا دكاترا الناس المسؤولة المدراء في جميع ال... الحقائب الوزارية جميع صحة تعليم أمن مواصلات كل شيء راوحنا محتاجين انكم منتم تفتحوا قنوات التواصل معنا ضروري جدا انكم منتم تتعاونوا معانا بسهولة يعني ما نقعد ندير بوابات يعني باش نوصل لك أنت يعني عن طريق رئيس مكتبي وعن طريق مش عارف لا احنا في حالة حرب في حالة حرب نعود فيها ونكرر لو سمحت مرة واثنين وثلاثة كل مسؤول زي ما استاد دا سلمان الساحلي تحية لي كبيرة في كل وقت يرد في كل وقت علي اتم الاستعداد حتى في لا مسكين نتصلوا بيه فعلا يرد علينا تحية لهذا الانسان تحية الدكتور فيصل تحية لعدة نا ناس بصدق مسؤولين وعندناش احنا المستشار مستعد جليل يتصلوا بيه ما عن عن عن عن فرجاء ما تدروا ليش برنامج جدارة عن طريق مكتب عن طريق القصص هذه رجاء عن كل من حاولوا نتصلوا بيه لنحلي ما نبوش اي مصلحة شخصية اني الريح المواطن اللي ضروري في الوقت هذا المواطن يرتاح ضروري يهدى ضروري نخلصوه من المخاوف احيانا احيانا عنده مخاوف لا تذكر وهي من وهم محطوط في راسه ولكن اني بمجرد ما جاوبه والمسؤول هو نفسه من عن مباشره جاوبه عبر الهواء خلاص يرتاح ويرقد النوم الحلو ويستأنف نشاطه فليش الفترة هذه فترة حرب زي ما قال الدكتور وكلنا نقوله اذا كل لازم يتواصل معانا وبسهولة وفكرة من البرامج الإدارية وعن طريق وقولوا لي شو بتقولوا لا كل شيء معروف وكل شيء واضح نحن ما عندناش أسئلة والله أجنده خاصة احنا أجندتنا هي الـ الـ الشعب الليبي وأسئلة الشعب الليبي وكل ما يبيه مواطنيننا لأحبه موضوع الفساد موضوع كبير ما زال متواصلين فيه زي ما قلنا لما نجول اللي لما نتكلموا على الفساد والمسؤول هذا الفاسد يدير في حاجتين اللي هو باش نطلقوا عليه انه فعلا هذا الانسان فاسد وطبعا قمة قمه الهرم الفساد كان اللي هو ما يسمى ب بمعمر القذافي انه هو كان يلغي الدستور او القانون ويوقف العمل بالمؤسسات حاجه ثانية كان يمارس العنف والتعذيب ضد المواطنين هذا اكبر انسان مارس الفساد على وجه القرى الأرضية انضرت بين ليبيا الحبيبة المسؤولين اللي هما كانوا تبعين تبع في منظوم تاع الإرهابية هذه طبعا موضوعنا زي ما قلت مازال كبير مازال بعندنا فيه ما نقوله حنتطرق لعدة نقاط بس موضوع على الوقت تم لا يسعني إلا أن ندعي يا ربي إن شاء الله يفرج عليه كل المفقودين وكل المرضى وكل الناس